وهذه سيدة تقول حدث خطأ طبي لي عند الولادة أدى إلى استئصال الرحم وحدث خلاف بيني وبين زوجي أدى إلى الطلاق فكيف تكون عدة الطلاق مع العلم أنه قطع نزول دم الحيض بعد استئصال الرحم التي انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها قال الله سبحانه وتعالى فيها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والياس اما طبيعي او عارض ومن استؤصل رحمها ولم تعد تحيض بعد قد عرض لها الياس فتعتد بثلاثه اشهر لانها يئست من الحيض والله اعلم